الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الَّذِي جَعَلَ لَكَ يَوْمَ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عليهم غير عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما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 ذِينَكَفَو سَوَ أُن عَلَيهِم أَن زَمْتَهُم أَمْ لَتُن زِدهُم لا يؤمُِون ختَمَ اللههُ عَ قُل بِهِم وَعَلَ سَمعَيْهِم وَعَلَ أَبَ صادِهِمْ رِشَوَ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 يخَادِعونَ اللهَّ وََّذينَ آممَنُوا وَماَا يَخدَعونَ إِلَّاأَن فُسَهُم وَمَا يَشعْرُون فيِي قُل بِهِم رَبُ فَزَادَو مهُمَ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 ও ইল ন হিনুম অনুকাল কলু السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى قَالُوا إِنَّ مَا عَنكُم إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب مصير من السماء فيه ظلمات ورعض وبرد يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البغو يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم وَلَوْ شَاءَ الله لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبَصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ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 قَبِلَكُمْ لَن لَكُم تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ من به فأخرج به من السمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم على عبادنا فتو بسوره من مثله ودعوا شهداؤكم من دون الله ان كنتم صادقين فالا لم تفعلوا ولن كُنَّا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَقُودُهَا الْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ jan Then... وَودَوم فيِيهَا أَزوَاجُم مُطَهَرَه وَهُم فيِي هَا